وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ بِكُمْ لَرَؤُفُ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُ الرَّحِيمِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً قَالْ خَيْلَ وَالْبِغَالَ ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائذ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائذ ولو شاء لهدا لكم اجمعين ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء لكم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الذَّرْعَ والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في لِكَ لَ آيَتَ لِقَمَةَ فَكَّرُون إِ فِي ذَكَ لَ آيتَ قَتَ فَََّرون وَسَخخَرَ لَكُمُ لِليلَ وَنَّهَا وَشَّمسََ وَقَمَر وَشَخخَرَ لَكُملََّ وَنون هَوَى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ان لا فَرِيكَ لآيَاتِي قَوْمِي يَنظُرُونَ وَمَاذَا رَأَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ وَمَاذَا رَأَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وهو الذي تَقَرَّبَ الْبَحْرُ غَلِقَهُ مِنْ لَحْمٍ طَرِيٍّ وَتَسْتَخْرِجُ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَآخِرَ فِيهِ وَتَسْتَغِيثُونَ بِحِيَّةٍ تَلْبَثُونَها وَتَرَى الطَّيْرَ في كَمَا خَافِرَةٍ وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِن oru